الحديث سادس والعشرون حديث كالباة تنيا اللي حي عن أبي حريرا أبي حريرا أي كوريا بخاريا مصرية الله عنه قال أبي حريرا وحويري قال رسول الله رسول كلاه وحويري صلى الله عليه وسلم كل سراء ما حرين قصة حرين من الناس دك كمداء عليه كركيس صدقة صدقة أهاتي كل يوم ما قصة أهاتي ما لين كالفو تطلع اي سو دلاتو فيه ما لين كدخري الشمس قرهبا يا ادلو غرسوري بي سقفو غرسورو بينتنين لبا قف دخنود انو غرسورو وعدالهو سميه يا صدقتو وصدقو ويعينو رتولا ويعينو اوكالمنتي سقفو اوكالميو ار رتولا في دابت ديابتيس اوو كالميو او فايحملو قفكو قاادو دا. عليها دابت كركدو دا او دا. أو يرفعو أمو وصو كريا لله قفك عليها دابد كورك إذا دا حالو كسو قايا متاعو الأبتيس صدقتن وصدقو ويال كلمة طيبة كلمته ونقسان صدقتن وبكل خطوة وبكل خطوة ويسكم متلا بطبا وبكل خطوة, خطوة تلابكست تلابكست يمشيها قفك وصعر إلى صلاة صلاة دانا صدقتن وصدقو ويميط الابا نبك انو سوغييو ناني بريق و بذا كفغي رواه البخاري ومسلم امام البخاري يا مسلم اي اوريين لفظ ان هذا اخير يئده احنا بخاري عليه لفظ تقد انا مسلم عليه او اه ان تقولوا اخير ليرهد و حويا تعدل بين اثنين صدق صدقه صدقه في دابته او ترفعه ان تقولوا عبد الله دا انا مسلم كي لاغنموا با وا صحيحه و صواب مركه رضي الله تعالى عنه و هذين حديثان عدينيا وهويان قدك مسلم كا مالن كاستحبنه صاحبن كصا كمضه ان صدقه لغا ربا انو كبخييو كبني جيركيسا و ها وين خبن كستا او كمضه و ها واجب كو انو صدقه حب مها ترك الكوية لما مبقى الشيغي صلى الله عليه وسلم وصدح بقال يالليح دا الحبناط وهو حوان امام مسلم صحيح يسو كوية لمن حديث عائش من حديث عائش صدح بقال يالليح دا الحبناط ويقافك حبنيس ماركا لا تشارك الله فارطان لبتكيري سوماتي دي فارطيابا ان صدحيبنا الله سوماتي سور كي أسوى اللب ماركا ماركا حبين حبين لا تريوه سدخ بقر ياللي حلم محمد اشهي صلى الله عليه وسلم صحيح نسخه كانت الله من حديث عائشه لكن قالوا اسماء شرحها حق اشهي قالوا هذا وقتان اس رغامك اسماء كان لوو مرى اي لا دان واكرميو وا سدخ بقر ياللي حيد ا تسمك ما هي كنت صيدا مبي محمد معهم مجتهد جره أو قلين ياو الله فالنبي محمد النبي لماذا لماذا كنت سيضاء وحاو الكوهة الليوب إلي سرعين هوا دي. وما ينطيق عن الهواء إن هو إلا وحي يؤحى حتى مرحب حافظ مرحب إليه أخرية حافظ مرحب إليه أخرية وحاوين وقتك بحي بقول لارتنا تساوري بتاي نبي صلى الله عليه وسلم جيريدي تقاتير سوى القلافة كيرين قارلا ببقى اللي حرافة وشعيرها هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا قضم يليس بحكة بزيكنا إلا سيئوه دين قلين كيب مارك اللغطاق وصاعدت رياح موجيدة لكن ما بيقى صلى الله عليه وسائل سائل سائل وان لو وحيدة كماشة كينة ويقول صدح بقول اللحر صدح بقول اللحر حديث كان ماركا وحو النبي ذي أنه عبينا يا صلى الله عليه وسلم صدح البطل يليحر انكاس وعال رباحبين كستقه كمتئة إن وحو ينصدق الله كبح يمانين كستقه ويبريد قف ككبحي ينا waxaa ku sawan hadithka saxe muslim ka in waxa weeye oo qofkaasuu gaalabay sanayyo asagoo naarta laga sugeeyay ah waa arin muhiimad taas ah tabka sidaas yeelaa ee wax weeyaan 300 iyo 600 ka sadaqo iska qiqiyo amsa yoomihi wa qad zuhzaha nafsahum min sana asagoo naftiisa mantaas لكن إلهي فضل جيس إحسان كيسا واحا كميطة بلو آدن كا واحا وين بخلق عقوبة بخلق عقوبة عقوبة صدقات صدح بقول إيا الليحدن كاة واحا وينوا واحقف ويسكال بحيك رصيف لماده المال كلي حايلها الدين على دي لماده صدح بقول الليحدن صدقات بحيك مال كاة واحا ديكي كاري لان حتى كان هستاناين وكوب كان بقي كان كان لانا بابا هستان بباكا يمالها لكن الله رحمته سواها صدقتها صدح وله لدنك وصدقات قف والبقو مسلم او اوود او اوود أو ما هايلى نابغو سيده انو اشهي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله رسولك لو خيري رسول صلى الله عليه وسلم كل صال ما حبنك ثامنا ما سيخين تاسو مين ما صيلاتك يا رسول ما وحبنك انك رجلسك حبن تاسو مين غورمالا غرام قولا يوم مالك سايهاف مالك سو تبلوقاي سو دالا توفييد خي سامس قرهب marka nabiga uu ku kale sheegay sallallahu alayhi wasallam malinki hatti marka qoraha soo baxda laba raqci u tuko hore aad magay soo baxdu ka goda laba raqci bis ولذا فسات راتي ما في جاي مصطودان صلى الله عليه وسلم ايو صحابته قار كمده ادد بار مير لبره ركعه كتك هيكتيك لبره صلاه لبرقو مركي وها ويان قرهد سو بحدن كغوب فرحد سو بحدو غبيص اي جوقته لبره ركعه هدا الله اذا لد قرانك اذكرها كليتو وين قدام نبي كما صلى الله عليه <وصحنا> وسلم كل خير دان طايو نو شيغا و خيري يا ادير بينتنا في ودا غبلنا و تعادل و ودا مسلمت ماركا و الله راد سبكم بلا تسمع خير من ان ترى مهما عرجت او لا mi'eed min kaleera inaad naqasho akhayrun ka khayr balaan min anta rafinadarak qaraq maqal ku roonay wi macnahani in oo aad u wanaagsana qayraad badan lagu sheegu aha laakin muqaalkiis uu sanreey oo ishu aysan qaday markaasay mahmaaka dib kadibay ha markaas ilaadan tasma'u marka tasma'a bil mu'aybii hada taraktuu yaduu nahwalay ku taala macneedu waxa ween sab ku bilaa saabiqin masdara laga dhalaalina ayadoo xuruufti waxa lagu dhalaaliji ku jira tasma'u ay sama'uka ayduu dhalaaliyana mal tasma'u ay sama'uka dil mu'aybii khayr midan tarafa tan waxa sidaas oo kale ta'dilu ay adluka garsooridaadu fiiri ama shay ya'dilu ay يعدل في فعل كذلك عدل كأمر يأمك لغير هذانا عدل واحد عدله واحد كلمه مضاف اليه يعدل قرصوردي سقفه وقرصوره بين اثنين لبا قفخو صدقه وصدقه لبا قفو يسيه سات عركات هذا شرع ديننا ثقان شرع يهتات ثقان ارين تناسب حقوقه او كلي له شرعيه ككلسان وصدق adhiyentaa satakhay layba ma intafa khalas fadana afreenntu kala cadeyn oo xukunka ay u kala leeyeen ay saacadaynna wa ka xaq sheegana yaqay ardna walaal wax iska sii ha marka islaaxina la yiraahdo hagaajin oo labadii qofkoodba isla hagaajiyeen marka hadlayno hadiinta sharci rasuula degsado la yiraahdo qof xaqiis iska cadniyay qofkaan gacan u iga charay kontona laaban qoleanna o yaa taa duu beer quraana beer quraa hadda kooran gacanaga gooyeyno saddex alaaban shar' iddicin weeyo ilaahay kitaaf iska soo jeed ha shar' iddicin ilaahay kitaaf iska soo jeedayda weeyo taas kama halayn taas waa balal laakin waxaan ka lahayn laba qof oo markaas xukunkoodu kala hadayn aan xukun taari yaa midki xaqal qaayatin walaal u cifs ha walaal u cifs wax ma wada bii xoraa ugu qariib istaabii ما بقى صلى الله عليه وسلم من داي دواي فساسو كير اه وهرورينتا تكن ابي ماركا تاسو كار وا ماركا واسدق ويعين الرجل ويعين الرجل اي وايعانه او كالمنتس الرجل قف او في دابتي دابتي سووغو كالمهو او فايحمرو قف كي او قابه عليها دابته كركيده او قابو او يرفعو اما كرو وقصو قادل له قفك عليها دا بده كركا يدحان وقصو غينا هاي مطاعو على افتقنو كرو وقصو وديبا صدقة وصدقة لباشا ايبا وصدقة قف دا بده كروه يدرك وضاي كروه يدرك وكاتا صع اما قل كيسو كروه كاريك انت كرو قاطا صع اما رتيكيس اما دمير كيس اما فرس كيس وصدقة انتا هو يكروه يدي ايان ساكب لو يما داني كرسي أه. وصدقة قبل gabda uu i maadin waxaan u la way dareen waxana gabdaasna waxa ay ku dhigray adig ah gabda han iyo salaamada caataba saarad degare ah saarad ma day sunta ku dhacay in sir halajisme qofka uu halajsamay wala qabana laakin adan halajireen waxa uu islam salaam iyo aanu uun xariisaa xana halayani ga ma dhan kala kala gaariyan قفتي حط صوت اولينوال قباناد قف صور ابو هلاك النقط اه قصاف قني هلاك لكن هلاك العام ما ويعين الرجل قف كيروكالم في دابه دابتي ساف يحملو قابه قفتي عليها دابه دكركيد او يرفعه اماكرو سو قاد له قفتي عليها دابه دكركيده حاله سبي ماتعو على اف تي سي صدقه وصدق قفتي غار يوكور فرس فيوكور رتيسيو كور الاصل انكو اوطا الى ديبت ثير انت سوى ايدابي الشريعه وانا ادي ضفير وحا لميد اه وحوين غاري قف مسلمون ككلا دم تيفا لكن مر ولبنيه لقد كل ايد ادن نيه والكلمة الطيبة كلمة دون اكسن وصدقت وصدقوا كلمة دون اكسن سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله صليق النبي صلى الله عليه وسلم على مربيل المعروف والنهي عن المنكع ما هو صدقه كلمة دون اكسن جهازها اصبح Kiwa في حق الله اعطي وتصبيح داس يتليش يسأه اي فم احمد دون اكسن قدت لها كلمة دون اكسن Kastah, haa, kofu, soodayla, salati, wa bi kulli khatwatin tilab kasta aw yamshiha qabku usocdayla salati salada sadaqatu wa sadaqa tilab kasta seekanta usocoto waxa wa sadaqa tilafa qadaba ku dhow yahay tilabadu ha badato mid kale kan kudu haqu kuulee say tabay centrine dibaato adu macara ila hadu macara taay jid dibka fiicanada ade laakin dib kale hadu san jirin kan ku do waaqo qulana in ku tudgata marka tilaamta qaadan ajir lagaa qora al ilmiga gabal wax ilaadanu shima xar saar u fahmiin madama tilaabowl baaj lagaa nahana hakala furee si caadi isaga socdo qaarkala wax ilaahdeen u fiiri marka masjid ka soo gaf tusaale jumada yagu socda subaxdii hore waatibid halkii salawaatid oo dad ay sameeyeen niyiiso i'tikaf ilaadeen u ah illumadu waa sheegtay laakiin annu ma sheegid haduu qeyr ahaala nabii xameed uu sheeglay door go'na لم يفعله الصحابة فهو بره في إلك سيقوك صحابة اللغة هي وابره لأنه لو كان خيرا أو لا سبقونا إليه قايره احطو أهلاه ايه اوهر مره مرحبا تقوله وحاسا ما قايره الله اهلاه ايه اتكاف وان لا سو قسته سيديك مرحبا تماع طوكتو انت صحيح يقول سيديك انتاة صلاة كليسوغ يدو ادوه صلاة لكو جراد لأجره تاة كو سعيد انتظار كو سعيد سيديك صورتك صلا in tafadelo waxa ila jirta qof salaad ku jira hakay jalba khalas taasas sugana taas ku sugno taasni yeesu taasad leela taasad leela wa yamyidu alaba bimka fogeyntisa ani barita godad laga soo eesata atun wasadaha waxa la waxa dadka diba waa dhagaxa waa dhalada waa lafta waa jeetke waa qadahra ayu shay dad ka dibayo dariiqay la in laga qaada waa sadaq waan iimaan laakin ka waran annaga ma ka qaadnaa sawad dhigmaan ala soobiga qof walba hadeen kiu soobo aleena markaas dariiqyada dhan aan aan samayn iska daa musliman hatta awana kun olaa sileban suuqyada asbal mara wadooyin kul waxa weyn baa kasho dhigina qashinka laaga geesiisan soobiga ilaahay baa inuu daashaa waxa muslimiine wa dadka dadu le tahay inagu cabsamo ummad baydan hal wax yeelay qof walba guriyo kasoo toosa guriga qof walba guriga waxyi galiyo suuqyada la waxyi galiyo fasaytida wax galiyo duligas waa laga bixin waxa waadoomi wa inna allan iimaanka waxa in qashinka laga qaabka yeelay in laga qaabo iimaanka kaasa diina kaasa sadaqa war qashinka gud u qaday ku rid meelaha lagu talagalay